اللهم صل وسلم وبارك عليه وقالوا فاقوله وسيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وعلى محمد <تصفيق> ابن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبه رحمدي السنيه ابن هاشم واسمه ومرض عبد مناف واسمه المطيره الذي يمتم الارتقاء لعليا ابن جشي واسمه بجوسين بجوسين في <تصفيق> بلاد الجباعات الغسيمة إبن جوسين وسمو مجامع سمياء بجوسين الجباسي في بلاد الجباعات إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حماه ابن كلاب واسمه حكيم ابن كلاب واسمه حكيم ابن رتب نكعب ابن وعيب ابن, وعي ابن غالب بالكهر واسمه قرين إليه تنصب المطون برشية وما فوقه كناليك كما جمع إليه الكفير والقضاء ابن مالك ابن مالك من النظر ابن كنالك ابن يخزيمة ابن مدنك تبني وهو أول من أهدى البدع الرحاب الحرمية وسمع في سوب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضرب لنسالة ابن معد ابن أجنان وهذا جلك عظمت فرائده بنان سنة السنية ورفعه إلى خليل إبراهيم أمسك عنه الشار وأباس وعزان منها ريب أن نظر العلوم النسبية إلذ به إسماعيل نسبته ومنتماه فعظم به من عجل طلقت كواكبه وكيف وكفر وسيد الأقراب صلى الله عليه وسلم واشقته المنتقى أثر اللهم قبره الشريف بعرف الشريف تجنيه اللهم صل وسلم وبارك عليه نسب تنتموا لابي حلاهو فلن تها نجومها تجاوزو حبذا ان جسوده وفقا انت في هيئتي ما تسماء من نسب طهره الله تعالى من صفاح الجاهليه اول حفظ الإله كرامة لمحمد آباه الأمجال صوراً لإسمه صلاة الشفاة فلم يشبه معابه من آدم وإلى بيه وأمه صران النبوة في يساره لضررهم البهية وبدربته في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عثر الله أم قبره الشريف في عرب شريم من صلاة والسليم اللهم We will